وان ما جاء به رسوله حق ويابى الله سبحانه الا ان يكمل دينه ويظهره ويعليه على غيره ولو كره الكافرون اكمال دينه واظهاره واعلاءه فان الله متمه ومظهره ومعليه واذا اراد الله امرا بطلت اراده غيره ولذلك في هذه الآية الكريمة إشارة للمؤمنين وتصبير لهم وأن الله سبحانه وتعالى ينصر هذا الدين وتأمل يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم فقال هنا نور الله وإضافة النور إلى اسم الجلاله الله إشارة إلى أن محاوله إشار إلى أن محاولة إطفائه عبث، وأن أصحاب تلك المحاولة لا يبلغون مرادهم وذلك السعيد في هذه الدنيا من يأخذ بهذا النور ويقوم به ويعمل لأجله وأنت إذا رأيت تكالب أعداء الأمة على أمة الإسلام فتذكر هذه الآية وتصبر بها يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله إلا ان يتم نوره ولو كره الكافرون فمثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس أو نور القمر بنفخه وهذا لا يستطيعه ابدا فكذلك ما ارسل به الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد ان يتم نوره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 ليعليه بما فيه من الحجج والبراهين والأحكام على غيره من الأديان ولو كره المشركون وتأمل هنا قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره وإظهاره جعله اعلى الأديان واقواها حتى يعم المشارق والمغارب ولذلك انت حينما وتتأمل يعني وفقا لتقارير عديدة لمراكز عديدة حتى منها مركز فيول أمريكي عدد المسلمين في العالم تجاوز مليار وسبعمائة وخمسين يعني مليارين إلا ربع تقريبا وتقول صحيفة التلجراف البريطاني ان عدد المسلمين في أوروبا سيصل إلى أكثر من عشرين بالمئة من سكان أوروبا وأيضا يعني حتى علق أحد الغربيين قائلا لقد صار من المحقق أن الإسلام ظافر لا محاله على غيره من الأديان التي تتنازع العالم فعدد المسلمين في نمو وتزايد مستمر فالمؤمن حينما يقرأ هذه الآية يستشعر موعود الله سبحانه وتعالى وأن الإنسان حينما يقوم بأمر الدين ليبثه فهو إنما ينفع نفسه فربنا جل جلاله ناصر دينه ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم وتأمل الخطاب نقرأ ما في التفسير ثم نعلق. يا أيها الذين آمنوا وعملوا بما شرعه الله لهم إن كثيرا من علماء اليهود وكثيرا من عباد النصارى لا يأخذون أموال الناس بغير حق شرعي فهم يأخذونها بالرشوة وغيرها وهم يمنعون الناس من الدخول في دين الله والذين يجمعون الذهب والفضة ولا يؤدون ما يجب عليهم من زكاتها فأخبرهم أيها الرسول بما يسوءهم يوم القيامة من عذاب موجب إذن يا أيها الذين آمنوا ينتبه المؤمن ويعلم الإنسان أن الإيمان يحتاج إلى العمل فالإنسان يعمل بما آمن به وفيه تنبيه إن كثير من الأحبار والرهبان ولذلك يعني لماذا ذكر هذا يعني لماذا ذكر ما يتعلق بالأحبار والرهبان المقصود التحذير من علماء السوء وعباد الضلال كما قال سفيان بن عيينة من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى وهذا يذكرنا نحن لماذا نقرأ سورة الفاتحة ونسأل الله تعالى الهداية على الصراط المستقيم ونستعيد بالله تعالى ونسألها أن يجنبنا صراط أولئك الذين غضب الله عليهم وكذلك الذين ضلوا عن صراط الله تعالى وأيضا في هذا التنبيه تنبيه لأجل الناس لأن الناس عالة على العلماء وعلى العباد وعلى أرباب الأموال فإذا فسدت أحوال هؤلاء علماء السوء فسدت أحوال الناس فجاء التحذير من هذا والعمل لاجل طاعة الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذا وأنهم يأكلون ربنا قال بعدها قال يوم يحمى عليها في نار جهنم وهذا مسألة تناسب الآيات أمر في غاية الأهمية يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنثون يوم القيامة يوقد على ما جمعوه ومنعوا حقه في نار جهنم إذا ما أخذوه بالحرام وما جمعوه ولم يؤدوا حقه لأن الإنسان يسأل عن ما في أخذه ويسأل في وضعه ويسأل في حرمانه حقه فإذا اشتدت حرارتها وضعت على جباههم وعلى جنوبهم وعلى ظهورهم ويقال لهم على سبيل التوبيخ هذه أموالكم التي هذه هي أموالكم التي جمعتموها ولم تؤد الحقوق الواجبة فيها فذوقوا وبال ما كنتم تجمعونه ولا تؤدون حقوقه وعاقبة ذلك إذن ربنا جل جلاله يبين لهم هذا وفيه بيان لنا أن من أحب شيئا وقدمه على طاعة الله عذب به وهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آثر عندهم آثر يعني كان عندهم هذا المال آثر عندهم من رضا الله عنهم عذبوا بها وهذه الأموال لما كانت أعز الأموال على أربابها كانت أضر الأشياء عليهم في الدار الاخره ولذلك هذه مسألة مهمة يا اخواني أن كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بريء فعلى الإنسان أن يحذر هذه الأمور وعلينا لا ننسى ان الأموال المستخفية في الخزائن المخبئ فيها حق المسكين والبائس شر جسيم على صاحبها في الدنيا والآخرة. فكثير من الناس لديهم الأموال. لا سيما الآن لما حصل ما حصل من الأمور الاقتصادية في هذا الوضع الاقتصادي الآن. بعض الناس أصبح لا يؤدي الزكاة. يتخوف من المستقبل. نقول له إذا اردت أن تأمن المستقبل فأدي حق الله تعالى. وأد ومن حق الله هذا حق المال. فهذا المال فيه حقوق على الإنسان أن يحذر التقصير في حق الله تعالى.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 في حكم الله وقضائه اثنى عشر شهر فيما أثبته الله في اللوح المحفوظ أول ما خلق السماوات والأرض من هذه الأشهر الاثنى عشر أربعة أشهر حرم الله فيهن القتال وهي ثلاثة سرد ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وواحد فرد وهو ذلك المذكور من عدة شهور السنة من تحريم أربعة منها هو الدين المستقيم فلا تظلم في هذه الأشهر الحرم أنفسكم بإيقاع القتال فيها وهدف حرمتها وقاتل المشركين جميعا كما أنهم يقاتلونكم جميعا وأعلموا أن الله مع الذين يتقونه بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه بالنصر والثبات ومن كان الله معه فلن يغلبه أحد إذن هذه الآية العظيمة تبين لنا فوائد اولا أنه الذي ينبغي على الإنسان حينما يعلق أحكام العبادات وغيرها أنما يكون بالشهور والسنين التي تعرفها العرب دون الشهور التي تعتبرها العجم والروم والقبط وايضا يعني الإنسان حينما يعلق لو فرض انت لديك عمل أو التزام مع آخرين فلو جعلته على هذه الأشهر لكان هذا هو الصواب وهو الصحيح في الآية طبعا ختمت الآية واعلموا أن الله مع المتقين وهنا ترغيب على أن الإنسان يحرص على استعمال التقوى في سره وفي علنه وأن يعمل في القيام بالطاعة ولا سيما عنده قتال الكفار فإنه في هذه الحال ربما ترك المؤمن العمل بالتقوى في عملت الكفار الأعداء المحاربين فالإنسان عليه أن يتق الله تعالى في كل احواله في القتال وفي غير قتال وأن النصر يأتيه حينما يكون ناصرا لأمر الله تعالى أما إذا كان الإنسان لا يؤدي حق الله فكيف ينتصر وهو لا يؤدي حق الله تعالى هنا تأمل إن عدة شهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم هذه أربعة أشهر حرم يحرم فيها القتال قتال الطلب منعنا منهم أما قتال الدفع فهذا ليس مهرم بل هو واجب أن الإنسان يدفع عن نفسه وعن أمة الإسلام لكن نتأمل هنا في لماذا حرم القتال ونهينا عنه لأجل أن يتفرغ المجاهد في أربعة أشهر من العام العام لأجل التزفية والتوبة والعبودية لأن الإنسان في جميع اعماله به حاجة إلى عبادة الله تعالى في بقوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم فالإنسان يحذر يحذر من ظلم النفس طبعا يقول ابن عباس القصه من ذلك أربعة أشهر وهذا القعدة وهذا ومحرم ورجب فجعلهن فجعلهن حرما وعظم حرمتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم هكذا قال ابن عباس فالإنسان يعظم ما عظمه الله سبحانه وتعالى والذنوب هي محرمة في هذه الأشهر وفي غيرها لكن جاء التأكيد على أن الإنسان لا يظلم نفسه في هذه الأشهر حتى يتنبه الإنسان في مسألة الذنب. فهو لما يراقب نفسه أكثر في الاربعه أشهر سيراقب نفسه في بقية الأشهر الأخرى ويقول قتادة يقول في قوله تعالى على أشهر الحرم فلا تظلم فيهن أنفسهم يقول إن الظلم في الشهر الحرام أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواه وإن كان الظلم على كل حال عظيما ولكن الله يعظم من أمره ما شاء إذا الإنسان يعظم ما عظمه الله تعالى ولن هنا بأنه قد سماه ظلم النفس فيحذر الإنسان من أن يظلم نفسه لأن الإنسان إذا فرط في العمل فقد ظلم نفسه إذا ارتكب الظلم فقد ظلم نفسه ولماذا سمي ظالما لنفسه لأن نفسه أمانة بين يديه ينبغي عليه أن يحفظها وأن يعليها وأن يختار لها أفضل مر وأن لا يدسيها بالذنوب والمعاصي. إذن من ظلم النفس تضيعها في غير ما يقرب إلى الله احفظوا يا إخواني من ظلم النفس تضيعها في غير ما يقرب إلى الله فكثير من الناس والعياد بالله تعالى يضيعون أنفسهم في غير ما يقرب الى الله تعالى يقول الحسن البصري أدركت أقواما كانوا على ساعتهم أشفق منكم على دنانيركم ودراهمكم فإن ساعده الوقت ونحفظ الزمان وأن يحفظ الأنفاس وربنا جل جلاله سيسألنا حتى على الوقت ويسألنا على القوة بين ضعف الصغر وضعف الكبر إذن ليس المسلم الحق الذي تدخل عليه هذه الأشهر التي عذب الله شأنها وهو لا يبالي بما ينتهك فيها من المعاصي وتعدي حدود الله تعالى فإن الله تعالى قال فيها فلا تظلم فيهن أنفسكم فالإنسان يراقب نفسه في الأشهر فإذا راقب نفسه في الأشهر الاربعه سيراقب نفسه في الأشهر الأخرى ولو ظلم المرء نفسه في الأشهر الحرم فقد أتى أمرا عظيما. فربنا قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم فكيف بمن ظلم غيره يعني هذه فيها تنبيه أن الانسان لا يظلم نفسه بالتفريط ولا يظلم نفسه بالذنب وفيه تنبيه أن الإنسان لا يظلم الآخرين وفيه تنبيه أن الانسان لا يأكل الحق لآخرين وفيه أن الإنسان لا يرفع شكوى على أمه لأجل أن يحجر عليها لأجل أن يتعجل ورثها كأنه يتعجل وفاتها اذن لو ظلم المرء نفسهم في الاشهر الحرم لكان قد اتى امرا عظيما ونتامل هنا فلا تظلموا فيهن انفسكم فكيف بمن ظلم غيره بفعل ما نهى الله تعالى عنه أو بفعل ما تاباه الشرائع والاعراف قتل وقتال وانتهاك حرمه الجوار وترويع الامنين وهتك لحرمة هذا الاشهر وتشويه لسمعه الإسلام يعني من ذلك أولئك الذين يبثون المسلسلات الفاجرة ويبثون الأمور المحرمة ويبثون الاختلاط وكذلك استنزاف الأموال في غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى فما أعظم جناية أولئك الذين يبثون السوء بين الناس من فوائد هذه الآيات أولا دين الله ظاهر ومنصور مهما سعى أعداؤه للنيل منه حسدا من عندي أنفسهم ثانيا تحريم اكل أموال الناس بالباطل والصد عن سبيل الله ثالثا تحريم اقتناد المال دون إنفاقه في سبيل الله رابعا الحرص على تقوى الله في السر والعلن لا سيما عند قتال الكفار لأن المؤمن يتق الله في كل أحواله طبعا يعني قتال الكفار أيضا مع السيف والسنان باللسان وبالقلب فهذا كله من الجهاد في سبيل الله فمن ذلك بث العلم والدعوة إلى الله تعالى وبث نور هذا الدين طبعا أيضا مما يضاف على ما ذكر في الكتاب من هذه الأشياء الأربعة بيانوا عداء قادة اليهود والنصارى للإسلام وتعاونهم على إفساده وإفساد أهله إذن هم يعملون ليلا نهار صباح مساء ويبثلون السموم ويستخدمون الإعلام ويستخدمون البراطيل لنصرة الأباطيل وتجد وللأسف الشديد من يحبون الدنيا ولم يتفقهوا في دين الله يسارعون فيهم فهو ربنا قد يريدون أن يطفئوا نور الله بافواههم ويأضى الله إلا أن يتم نوره ولو شره الكافر فدين الله تعالى منصور الأمر الآخر أيضا من نظيف بشرى للمسلمين بأن الإسلام سيصبح هو الدين الذي يعبد الله به في الأرض لا غيره وهذه بشار عظيمه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون إذن السعيد من قدم شيئا لنصرة هذا الدين فالإنسان إنما ينصر نفسه ونحن نستذكر إن لا تنصروهم فقد نصره الله ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن متى نزلت؟ نزلت في ساعة العسرة وفيه التنبيه والتأكيد أن من ينصر هذا الدين إنما ينصر نفسه وإنما ينفع نفسه فربنا جل جلاله متم هذا النور الأمر الآخر الذي ننبه عليه سواء كان صاحب المال أو لغير صاحب المال يعني انتبه هنا الكريم كيف يكون المال جحيما على أصحابه يوم القيامة إذا لم يؤدوا الزكاه الواجبة يوم يخمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنز نسأل الله تعالى أن يتولانا وإياكم وأن يستعملنا وإياكم لطاعته هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته